الذيَّنَ يَذكُرُون اللهَّه قِيِيامَ وَقُودَ وَعَن يُنُوبم وَيتَفَكرّرون وَيتَفَكَّرونَ فِي خَلْقِ السَّمواتِ وَالأَْرضِِ رََّّنَ مَا خَلَتَ هذا بَطِن سبَبحَانك فَقِنَا عَذاَابًا الن ربنا إنك من تدخل النار فقد أخسيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمِنُوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مَا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم فإنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعضكم, بعضكم بعض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 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها